َ طَغووا فيِي البلاد فأكثَر فيِيهَا الفَساد فصََّ عَلَهِم رَبّكَ سَطذاَ إِ رَبًا كَ بِالمِر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 ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لمما وتحبون المال وتحبون المال حبا جما صفا صفا وجي يومئذ بجهنم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ايوم اذ بجهنم يوم اذ يتذكر الانسان, يتذكر الإنسان کرد لمتی عذبه عذابه احد ولا يوثق وثقه احد يا ايته النفس المطمئنه راض <تصفيق> ان يا يا تهن نفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه راضيه مرضيه فادخلي عبادي فدخل في عبادي ودخل الجنه